الآن عمدت الأحكام. من يقول أنا نعم؟ أي وصلنا في التسميع؟ ها؟ باب الغسل من الجنازة؟ نعم. ومن يقول أنا؟ قم يا أخانا أنت قم. ها. اقرأ باب الغسل من الجنازة ها؟ لم تحفظ؟ لماذا؟ جديدا؟ أو قديم؟ أو منزل بين المنزلتين؟ ها؟ فاستريح فإستريح نعم قم يا أخانا أنت هذا الأخ الذي وراك ساضرك. الذي وراك قم اقرأ باب الغصم من الجنابة لم تحفظ لماذا تحفظ إن طيب إذاك الله خير نعم عند إخواننا في رحبة المسجد الذين قارج المسجد نريد أخا واحدا منهم الإخوة في رحبة المسجد نريد أخا منهم نريد آخر واحد من الإخوة خارج المسجد سافروا كلهم أنت عبيد سمع يا عبيد الحديث نعم محسنة جزاك الله خير يا عبيد نعم عندما قم يا أخانا أنت هذا الأخ قم ومبرارك الله فيه حديث ميمونة حديث ميمونة الذي بعد عايش قبل هذا يقول الأخ السلفي الأثري هذا من الشبكة الأخ السلفي الأثري من الشبكة يقول من مات قامت قيامته ضعفه الألبان في السلسلة جزاهم الله خيره نعم نعم <تضحك> أحسنتا جزاك الله خيرا فضل السريح نعم عند أخينا الطاهر بن عياد فضل وبعده أحمد الحمال أحسن وهو جنوب هكذا إذا توضى أحدكم فليرقد وهو جنب فضل يا أخيطة أحمد حفيظ لماذا يا أحمد؟ طيب عندما عندك يا عامر قم حديث أمي سلمة لم تحفظ ما الذي ذهاته اليوم Nam jag ser att ni säger, Allahumma, hoväll Hawalaina låt allena. kom. امرأة ابي طالب الى رسول الله, صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ان الله لا يستحي من الحق <تصفيق> ايوه <تصفيق> <تصفيق> أنت رأيتك أنا أشفقت عليك يا خانا أنا أنا أنا ما حصل ارتباك طيب يجلس أرجو أن لا يحصل لك ارتباك مرة أخرى نعم لك أنت يا خانا عند الباب أيها الواقف اقرأ نعم حديث سلامة لم تحفظ هذا لا يصلح هذا لا يصلح نعم عندك يا أخي الذي ترفع يتفق حديث سلامة قالت يا رسول الله <تصفيق> نعم أحسن نعم إذا رأت الماء جزاك الله خير أخر يقول فائدة من بلوغ المرام كتاب الطهار وصف الله تعالى بالحياة في قوله لا يستحي من الحق ولو كان الحياة ممتنع على الله لم تنع عليه الحياة مطلقا من حق ومن غيرها فلما لفى أن يستحي من الحق بل على أنه تعالى يستحي من غيره. وهذا مذهب أهل السن والجماعة أن الله يوصف الحياة ووصفه صفة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به طيب جزاه الله خيرا الكاتب ورحم الله الشيخ إن الله لا يستحي أن يرد إلي عبده إذا رفعه من أي سفر. نعم لا يستحي إن الله يستحي أيوه. أيوه. وأيضا إن الله حي ستير يحب الستر على من يصحح كلا الحديثين وإلا فيه مخلاف طيب السؤال عند من قم أنت قم أنت الاحتلام ما هو في حالات؟ أيوة أن يرى النائم في نومه أنه يجامع أو ترى النائمة ذلك وهذا الاحتلام لا شيء على العبد فيه فإن الله عز وجل جعله من تكوينه وأنه يحتلم وهذا على حد سواء الرجل والمرأة ودليل مسلمة دليل نص في أن المرأة تحتلم وقد أنكر هذا إبراهيم الناخعي قال النساء لا يحتلمن النساء لهن الحير والحق ما هو أن يحصل الاحتلام لهن ومن أين يأتي شبه الولد طيب بارك الله فيك طيب هنا قيل أنه لا اغتسال إلا بشرط ما هو في الاحتلام شرط في الاحتلام كي يوجب الغسل ما هو عندما قم أنت أنت قم هذا الأخ الذي أمامه قم أيها إذا رأى أو رأت ألمى إذا رأى بللا طيب السؤال لا يزال عندك لم يذكر أنه قد احتلم لكنه رأى بللا يجب عليه الغسل أو لا تأكد مرايحة ولونه وطعمه ولا نعم أو هكذا وجد بللا لكنه لم يذكر احتلاما يغتسل المعول على رؤية الماء أحسن المعول على رؤية الماء وقد ذكرنا أن إذا قام ووجد بللا فإنه يغتسل ذكر اختلاما أو لم يذكر لكنه قد يشكل عليه هذا البلل لسيما إذا كان قبل نومه قد فكر في الجماع فقد يكون مذيا وعلى هذا إذا استطاع أن يميز فإن المني يتميز عن المذيء بماذا يتميز؟ قم أنت قم أنت قم من أين أنت؟ من؟ قباري حياك الله ما هي العلامات التي يعرف بها المني؟ أن يخرج دفقا بقوة صح كيف؟ قلنا الذي يجب الغسل هو مكان عن شهوة أما مكان عن مرض وأبروده يعني برد فإنه لا يوجب الإختسار على الصحيح نعم هذا هو يخرج دفقا بتدفق إجلس جزاك الله خيرا نعم عند أخينا هذا نعم أن يتميز بالرائحة فإن كان يبيسا فرائحته مثل البيض وإن كان رطبا كطع النخل ويعقبه فطور هكذا يعقم فطور طيب جزاك الله خيرا إذا كان عرفنا أن خروج المني هو إثر احتلام فلو كان مريضا عرف كأن يذكر احتلاما وهذا الذي شك هل هو مذئب أو من بعض العلماء يقولون الأحوط أنه يغتسل طيب قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجناب من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء ما هذا؟ أه؟ عنائشة رضي الله عنها كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية مسلم أيضا لقد كنت أحكه يابسا بظهري من ثوبه إذن المني قد يكون رطبا وقد يكون نعم يابسا إن كان رطبا فبالماء وإن كان يابسا فإنه يفرك فركا عائشة أم المؤمنين كانت تفركه وتحكه بظهرها كانت تحكه بظهرها اختلف العلماء في المني هل هو طاهر أم نجس هذا فيه خلاف بين العلماء فالارجح المسألة ارجح في المسألة أنه طاهر وليس بنجس نعم لأنه لو كان نجسا لم لا, لا لا لو كان نجسا لما كان يكفي في تطهيره بأن يفرك ولا كان لزاما أن يغسل بالماء لكان لزاما أن يغسل بالماء أم آخر أن يقال إن الأصل في الأشياء الطهارة ما هذا الصوت يا حسين ما في شيء خاطمين نعم الله يهديهم يا أخي الأصل هو الطهارة الأصل هو الطهارة فالذي يقول بالنجاسة هو الذي يطالب بالدليل فعل عائشة رضي الله عنها أولا أنها استعملت الأمرين كانت إذا كان رطبا تغسله وإذا كان يابسا تفركه وتحكه لو كان نجسا لما كان يكفي الفرق وأن يحك بل لابد من إزالته بالماء كما هو الأصل في التطهير للنجاسات أمر آخر أن الأصل هو الطهارة فلا ينقل عنها إلا بدليل صحيح أم الثالث أن المني هذا هو أصل الأنبي أصل الإنسان وأصل الأنبياء والصديقين والشهداء فيأب الله عز وجل أن يكون أصلهم نزيه تأب حكمة الله عز وجل أن تكون أن يكون أصلهم نزيه فكان القول الراجح وقد قال له الشافعي وأحمد وأهل الحديث وابن حزم وبشيخ الثاني تيمية بطهارة, بطهارة ماذا المني وأنه ليس بنجس فإذا قال قائل لماذا إذن كانت تفركه عائشة رضي الله عنها وكانت تغسله ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإن بقع الماء في توبه يقال هذا من أجل التنظيف وإزالة الدرن وقد يكون حتى استقذاراً أن يبقى على الثياب فلا يلزم من هذا الفعل أن يكون ناجسا ضف إلى ذلك أن هذا فعل من عائشة ومجرد الفعل لا يؤخذ منه الوجوب مجرد الفعل لا يؤخذ منه الوجوب فإذن القول الراجح في هذه المسألة أن المني يعتبر طاهرا وأن غسله أو فركه من باب التنظيف من باب التنظيف وإزالة الدرن لا أنه نجس على الصحيح من أقوال أهل العلم وقد قال بهذا مالك شافعي وأحمد وأهل الحديث وبن حزم أيضا شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية مناظرة طيبة طويلة في هذا تراجع إن شاء الله طيب الذين قالوا بالنجاسة قالوا قد خرج من مجرى البول خرج من مجرى البول فيقال وين كان خرج من مجرى البول فهذا لا يمهض أن يكون دليلا على التنزيج نعم نقول نجاسة بول الرضيع قابلتها نجاسة بول الجاري عرف فهذا السياق هو في سياق التنجيس لكن هنا ليس عندنا كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل من؟ فعل عائشة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته انتباه عبد المهيمة وأنت عماء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بغسل المني كان هذا فعل من عائشة أم المؤمنين أنها كانت تتبع تتبعه الماء إن كان رطبا وإن كان يابسا فإنها تحكه وتفركه لقد كنت أحقه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم فالتنظيف قد يكون لمعنى غير النجاسة أنت تنظف مخاطا إذا حل بثيابك المخاط نجس. الجواب ليس بنجيس مستقذر ولا يرضى المرء أن يبقى على ثيابه منيا لا أنه يعتقد أنه نجس لكن من أجل التنظيف وأن لا يستقذر ثم أيضا حكمة الله تعبى أن يكون الأنبياء والشهداء والصديقون أصلهم من ماء نجس طيب نعم إن المسلم لا ينجس إن المؤمن لا ينجس طيب إذن هذه حاصل المسألة واضحة الجواب نعم وعلى هذا الإجماع منعقل على نجاسة البول. والإجماع متعقد على نجاسة المذيء لكن حصل خلاف في نجاسة المني والراجح ما هو أنه طاهر الراجح أنه طاهر طيب والودي حصل إجماع على نجاسته وهو الذي يخرج عقب البول. عن نبيه رأي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدا فقد وجب الغسل وفي نظغ المسلم وإن لم ينزل هذه من المواضع التي يجب فيها الاغتسال أيضا تقدم معنا الاحتلام أنه يجب يجب فيه الغسل لكن بشرط قم أن تقوم كنت مسافرا الاحتلام يوجب الغسل لكن بشرط نعم عند إخواننا في الشبكة السلف الأثر أين هو هل أتاه النعاس الاحتلام يوجب الغسل بشر لا تدري لا تدري أم أنت خائف من الجواب أخرجها خان أعلى الله أخشى عليك في بعض تقول لو أني قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا نسيت طيب عندك يا أخان الأخير هناك لا الذي على شمالك الذي يكاد يكون مختبئا الاحتلام يوجب الغسل والاقتصال بشرط أيها إذا رأى الماء أحسن إذا رأى الماء جزاك الله خيرا هذا الموضع قد تقدم معنا يبقى معنا الموضع الذي بين أيدينا وهو التقاء الختانين تجلس من شعبها الأربع كناية على الجهد وكناية على التقاء ختان الرجل بختان المرأة الرجل والمرأة المقصود الزوجة والأسفل الزوج طيب، فانتقاء الختان، ختان الرجل تقدم معنا، وهي القلفة والقطع التي تقطع من الذكر، وقد عرفها النووي هنا بين يدي أظن النووي والموضع الذي يقطع منه حالة الختان وما دون حزة الحشفة، هذا هو ختان الرجل. خيتان المرأة هو الموضع الذي يقطع منه وهو جلدة رقيقة فوق مخرج البول كذا عرف العلماء والفقهاء يقول العلماء أنه لا يلتقي خيتان الرجل مع خيتان المرأة إلا إذا غابت الحشفة في الفرج لا يمكن أن يلتقيان إلا بهذا إذن المقصود من التقاء الخيتانين لا أن يلتصق ختان الرجل بختان المرأة لا ليس هذا المقصود إنما المقصود أن يقع لا يمكن أن يلتقي ختان الرجل مع ختان المرأة الموضع الذي يجب الاغتسال إلا إذا, إذا غابت الحشفة في الفرج إلا إذا غابت الحشفة في الفرج فإذا حصل هذا فإنه يجب الاغتسال وقد جاء في رواية وفي لفظ في مسلم وإن لم ينزل إذن الصحيح هنا إذا حصل التقاء الختانين هل يشترط الإنزال الجواب لا يشترط يجب الاقتساد بمجرد التقاء, التقاء الختانين بمجرد التقاء الختانين ولا يمكن الالتقاء كما سمعت إلا بغياب الحشفة في الفرج عرفتم؟ هذا الكلام هنا هذا الأمر قد أجمع عليه العلماء أجمعوا على هذا أن التقاء الختانين يجب الاغتسال وإن ما قال في هذا إلا داود داود من هو أنت قم ما قال في هذا إلا داود من داود لا تعرفه أنت قم لا تعرف داوود قوم يا إما قوم داوود الظاهر. الظاهر أحسن بقي عليك مسمو أبي من أتى به فله درهم السلف الأثر غائب يبدو أتاه ما هو نعس نومه والله طيب عندك قم صدق أن تستريح صدق يا إني داود بن علي الظاهر خالف في هذا وقال أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال والحق وإن لم ينزل قيم إذا قال قائل عندما حديث الماء من الماء ماذا تفعلون به حديث الماء من الماء لا يجب الاقتسال بالماء إلا إذا رأينا الماء فما الجواب الجواب أنه نسخ أن هذا الحديث منسوخ بحديث الرواه أبو داود أن أبين قال إن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم آمر بالاغتسال بعد إذن كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وصار إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهزها فقد وجد الغسل وإن لم ينزل وقلنا هذا انتقاء الختانين كما تقدم لا يمكن أن يقع إلا بتغيب الحشفة في الفرد طيب ليس مراد به الانتصاق إنما المراد لو كان بالانتصاق لا يحصل به وجوب الغسل إلا إذا حصل اتساق مع إنزال فإن الحكمنا للإنزال لا لمجرد الانتقاء نعم يطاني طاهر أسمع بعضاً وما أسمع البعض الآخر إما أن ترفع صوتك يسمعك من بجانب خزانات النفط وإما الإخوة يبلغون عنك قال ولا قال قال قال قال أو قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال لا بأس لكن اسمع ماذا قال الشيخ مقبل الشيخ صحح هذا الحديث حديث بلوه ثم قال حديث الماء من الماء منسوخ هذا تجده في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيح وهذا التخريج جيد كلام الشيخ أن يكون الماء من الماء ينزل على الاحتلام وأن هذا التقاء الختانين لا يكفي فيه رؤية الماء بل مجرد التقاء الختانين جزاك الله خيراً نعم بقي وقت كم طيب إذا حاصل المسألة هل من مجيبات الغسل التقاء الختانين الجواب وإن لم ينزل وإن لم ينزل وشرحنا معنى التقاء الختانين أنه لا يقع إلا إذا غابت الحشفة في الفرج هذا كلام قال قد أجمع على وجوب الغسن متى غابت الحشفة في الفرج وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا وهكذا قال ابن العربي وصح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود إذن داود بن علي الظاهري قال ففي هذه المشألة وقد حصل إجماع واتفاق بين العلماء على أن انتقاء الخيتانين يوجب الاقتصار. نعم؟ أيوة، ولا ولم ننسه. صحيح. طيب نأخذ بعض الأسرار. أريد منكم التنبيه على أحد ممن يدعي العلم في ليبي ولديه مجلة تسمى الأسوى الحسى وخلط فيها وعجن وهو يتكلم عن يوم القيام ويقول ليس هناك عذاب يوم القيام عوض بالله القطعان يا هذا صحيح أبضال هذا بل كله تقويف تربوي وغير ذلك من الكلام الخطير. علماً بأن كثير من الشباب يتبع هذا الشيء نعوذ بالله من الضلال هو لا يزال يكتب في هذه الأسوار حسناً موجوداً بال... ما حكم من وجد مبلغ من المال في محل الماء؟ يعرف به إذا كان مالاً له قيمة تتعلق بها النفوس فيعرف به عاما فإذا جاء من ذكر له وصفه وصفته يدفعه إليه وإلا ينتفع به بعد مضي العام فإن جاء صاحبه عوضه فيه يقال فوق العشر دينار فما فوق هذا يعتبر مبلغا تتعلق النفوذ به لذا رجل عنده مبلغ من المال زكاة يا إخوة يا طلبة العلم يا إخوة رجل هدوء رجل عنده مبلغ من المال زكاة وعند حلول الأزمة اشترى به أكلا وملابس للنازعين من من المتضررين ما حكم ذلك جزاه الله خيرا عندما ذكر ربيع العذوية في مسائل إيمان والعذاب والنعيم من كان عندما ذكرت ربيع العذوية في مسائل إيمان بالعذاب والنعيم من كان الأحرى بك ذكر المدعو أحمد القطعاني الذي دعا الله سبحانه وتعالى لن يعدي باحث يوم القيامة وأن وعيد مجرد تخويف فقط الله المستعان أن زعلان ليش ولماذا كان الأحرى بك؟ هذا ليس من الأدب طالب العلم ينبغي أن يتسم بالأدب أنت لا توجه من يدرسك كان الأحرى بك وينبغي لك أنه لم يخطر على بالي هذا الرجل القطعاني ولسنا من فضل الله نحابي أحدا في الباطل المهم أنصح هذا الأخ أن يقرأ في أدب طالب العلم لأن هذا الأمر مهم جدا وجزاكم الله خيرا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا حديث عائشة رضي الله عنه الموجود المذكرة فيه غسل يديه ثم توضع وضعه للصلاة ثم يقتسر وهذه زيادة في الطباعة والصحيح غسل يديه ثم توضعه للصلاة ثم يخل بيديه شعره شعر. إذن ينتبه المذكرة نعم لا هذا ينتبه له علما بأن أحد طلب سمعه بالخطأ مش كيف أنت فاهم؟ لفظ ثم يقتسم موجودة لا نريد في الأصل نريد في الأصل إذا كانت موجودة. سوي أخو ثم اقتسم آه مش ثم يقتسم تصوب يا بأخبار ثم اغتسل لمكتوبة ثم اغتسل واغتسل في حديث عائشة في باب الغسن من الجنات قالت رضي الله عنها ثم توبأ وضوءه للصلاة ثم يقتصد ثم ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم غسل سائر جسده هناك إشكال ثم يقتصد ثم قال غسل سائر جسده يعني بدأ اختصاله يعني بدأ في تعميم الماء على جسده يقول مناصحة سرية طيب يقول شيخنا الفاضل نلاحظ إهمال السنة في من يتقدم بإمامة الناس في الصلاة فالسنة فيها وأنت أعلم مني أن الأولى بها الإمام الراتب ثم الأقرأ الراتب ما رأيناه؟ أين هو يا عبد المهيم؟ الإمام الصلاة أين هو؟ أعلم يخطرش في الدروس؟ إذا كان هنالك إمام راتب لا شك أنه أولى أنه يأم في الصلوات ثم الأقرى فالأقرى حيث نلاحظ الاهتمام بالأصوات بما فيها من التلقيم والتقليد والتكلف بالأداء مما يجر الأخوة إلى المنافسة في ذلك فهل هذا يتبع والسنة لا السنة يا أمة تقرأهم لكتاب الله فإن كنتم في صفات سوا فاعلمون بالسنة وأقدموه ترى ثم بعد ذلك جاء الأكبر على كلن نحن نحب أن يكون عندنا أخ وهو الذي يصلي بنا الصلوات وان لا نتناوب جميعا على الصلوات إن شاء الله يتم اختيار أخ يصلي بنا وجد الله خيرا الاخ الناصح على حرصه يقول في رجل في منطقتنا يسب عائشة رضي الله عنها ويقول أنها زانية ويسب علماء السنة ويضع صورا في النت على هيئة كلاب وينكر عذاب القبر ويكذب في صحيح البخاري ما حكمه ومرة قلت له قال الشيخ محمد المدخلي قال لعنه الله على كل إن هذا إن صح أنه يسب عائشة ويتكلم في عرضها فهو يعتبر كافر لأنه كذب القرآن لقد كنت أفركه ظهر بالضم لقي يقول قرأت هل أفركه أو أفركه أفركه بضم الراء وإذا قرأته بال بالكسر خطأ في بعض الأسئلة إجابتها فيها طول قال بارك الله فيكم البعض لم يحفظ لظروف الصعبة فهو نازح وما أدراك ما نازح خمسة وستة وعشر عائلات مع بعض وما جاء به لحبه لتعلم السنة وحبه لكم في الله جزاه الله خيرا وحثنا لإخواننا من أجل أن يستفيدوا من بقائهم هنا. وجزاكم الله خيرا جميعا والذي يريد يترضى يتفضل